وَلَ قَ زَ السَّمَا أََُّّ بِمَصَابِيعََوجعَنهَا رجومَ للِشَّ قيل وَأَتَدنَا لَهُم عَذاَابَ السَّعير وَلَِّذينَ كَفَروا بِرَبّ معذاابُ جَهَنَّ مَا اِذَا الْقُوءُ فِيهَا سَمِعُوا لَا شَيْءَ قَرٌّ وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نذير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 فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 فَلَمَّا رَأَوْهُ زُرْفَةً سِيئَتْ وَجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ